بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويغيث وهو على كل شيء قدير الاول والakhir والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش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 آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلتم متخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ نفاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَن ذا الَّذِي يُقْرِبُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يشعى نورهم بين أيديهم وبألمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بُرُوْنَا نَقْتَبِ اسْمٍ من نُورِكُمْ قِيلَ اَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَبُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ فَوَرِثَتاهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ تِذْلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ولكن منكم فتنتم ان كنتم وتربثتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغرتكم بالله الغرور فاليوم لا يقبل منكم بدعه ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئت المطير ألم يأمل الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر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 قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُقْتَضِينَ وَالْمُقْتَضِينَ وَأَقْرَضَ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ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 إِذَا أُصْحَابُ الْجَحِيمِ إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان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 إِنَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِّئَلَّا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ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 ديد وَمَ نَاافِعولٍ الناسِ وَلَ عَ مَ اللههُ مَو صرسُ لَهُ بِغَ إِ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاشقون ثم وقضينا على اثارهم برسلنا وقضينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيلم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية لابتدعوها ما كتبناها عليهم وما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حص رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاتقون يا أيها الذين آمنوا قُلْ آمَنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنَ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيُظْهِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غفور رحيم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 والله ذو الفضل العظيم أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته